تفلحون يسألونك عن الأهلة سألوه عن أحوال هذه الأهلة وتغيرها كيف يبدو الهلال يولد صغيرا ثم بعد ذلك يكبر حتى يستتم فيصير بدرا ثم بعد ذلك يصغر حتى يرجع هلالا أكذا قال جمع من أهل العلم من المفسرين أن السؤال كان عن هذا. قل هي مواقيت للناس والحج. وعلى هذا المعنى الذي ذكر يكون الجواب هذه المعازف لا تحل لا في المسجد ولا في غير المسجد. هذا على هذا القول هذا السؤال يكون ذلك من قبيل الأسلوب الحكيم. يعني سألوا عن شيء فأجابهم عما هم أحوج إليه وما هو أنفع لهم. بدلا من السؤال عن حال هذا الهلال ولماذا يتحول ويتغير بهذه الطريقة ظاهره فلكية تحصل بإرادة الله تبارك وتعالى وكمال علمه وتدبيره فأجابهم عن شيء ينفعهم ويحتاجون إليه هذا يسمون الأسلوب الحكيم ان يسأل سائل عن شيء فيكون الجواب عما هو أنفع له يعني لا يجاب عن نفس السؤال وإنما عما هو أنفع وأحوج إليه مع أن بعض أهل العلم يقولون إن السؤال هنا يسألونك عن الاهله انهم سالوا عن هذا من جهة أحكامها والتوقيت بها فجاء الجواب مطابقا للسؤال وذلك أن الله قال قل هي مواقيت للناس والحج يعني جعلها علامات يعرف بها الناس أوقات العبادات المحددة كالصوم والفطر والحج وكذلك أيضا العدد عدد النساء وكذلك الآجال فيما يتصل بمعاملاتهم وديونهم ونحو ذلك كل ذلك يعرف بالاهله ثم بين لهم أمرا هم أحوج ما يكونون إليه وذلك فيما يتصل بحقيقة البر البر لفظة جامعة تنتظم محاب الله تبارك وتعالى تصدق على الخير بكل صوره وأشكاله فقال الله تبارك وتعالى وليس البر بأن تأتوا البيوتة من ظهورها ولكن البر من اتقى هذه الآية حينما ننظر إلى لفظها وظاهرها قد يشكل معناها والمراد بها ما المراد؟ وليس البر بأن تأت البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى واتى البيوت من أبوابها فهذا من المواضع التي يفهم مراد الله عز وجل بها بمعرفة سبب النزول والملابسات التي كانت إبان نزول القرآن وقد ورد في ذلك روايات صح بعضها من هذا أن بعض قبائل العرب كالأنصار كان الواحد منهم إذا حج ثم رجع لم يدخل البيت من بابه وإنما يدخل البيت من ظهره يعتقدون أن هذا من المحظورات والممنوعات في الإحرام جهلا منهم وكانت عند العرب طقوس في الجاهليه في النسك والعباده والاحرام والمواقيت وما الى ذلك كالتلبيه لهم عادات وكل قبيله لها عادات فدخل رجل من باب بيته فعير بذلك فنزلت الناه وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى القضية ليست قضية بر ولا طاعة لله ولا عمل صالح ولا مطلوب شرعي أن تدخل البيت من ظهره وإنما عليك أن تدخل البيت من بابه فهذا ليس من محاب الله عز وجل ولا مما شرعه ولا أمر به وإنما هي جهالات يتناقلونها ويعملون بها من غير وعي وكذلك جاءت روايات أخرى تدور حول هذا المعنى أنه كان الواحد منهم إذا أحرم فإنه لا يدخل بيتا ولا يستظل فإن عرضت له حاجة دخل البيت من ظهره لا يدخل من الباب فبين لهم الله تبارك وتعالى أن هذا ليس من العمل الصالح ولا من المطلوبات الشرعية وليس البر بأن تاتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى كانوا يفعلون ذلك يظنون أنه قربه يتقربون بها إلى الله حينما يمتنع الواحد ان يدخل بيتا من بابه فضيّن لهم أن ذلك ليس من البر في شيء ولكن البر الخير في تقوى الله تبارك وتعالى بفعل ما أمر واجتناب ما نهى ولكن البر من اتقى ولكن البر بعض أهل العلم يقولون المقصود بالبر هنا مصدر أطلق على الفاعل يعني مبالغة ولكن البار من اتقى فسمي البار بالبر كانه صار نفس البر ولكن البر من اتقى وبعضهم يقول فيه مقدر محذوف ولكن البر بر من اتقى هذا هو البر الحقيقي وتقوى الله جل جلاله بطاعته والانقياد لشرعه وفعل اوامره واجتناب مساخطه كل ذلك من محاب الله جل جلاله ومما دعت إليه شريعته ثم قال لهم واتوا البيوت من ابوابها ذاك الذي تفعلونه ليس بشيء واتقوا الله لعلكم تفلحون لما بين لهم ان البر هو التقوى امرهم بالتقوى فقال واتقوا الله وهذا أمر والأصل أن الأمر للوجوب تقوا الله لعلكم تفلحون أي من أجل أن تفلحوا والفلاح هو تحصيل المطلوب والنجاة من المرهوب هذا هو الفلاح فدل ذلك على أن سبيل الفلاح إنما يكون بتقوى الله تبارك وتعالى الفلاح كما يقول ابن حزم رحمه الله يقول تطلبت شيئا يتفق عليه الخلق مسلمهم وكافرهم فوجدته في طرد الهم وتحصيل اللذه والسعادة الجميع اتفق على هذا لكن تتفرق طرائقهم في طلبها فبعضهم يطلب هذه الراحة بالشهوات المحرمة وبعضهم يظن أنه يحصل ذلك بالمال إذا كان غنيا يكون سعيدا وبعضهم يظن أنه يحصل هذا بالطرب وبعضهم يظن أنه يحصل هذا بالمسكرات والمخدرات وما يذهب العقول ويفسدها وبعضهم يظن أن ذلك بالأكل والشرب ونحو ذلك وهذا كله في الواقع لا يجلب هذا المطلوب لا يجلب هذه السعادة وإنما واتقوا الله لعلكم تفلحون فالمفلح الذي يحصل على مطلوبه وينجو من مرهوبه هو التقي ولست أرى السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد يؤخذ من هذه الآية أيها الاحبه من الفوائد يسألونك عن الأهلة حرص الصحابة رضي الله عنهم على العلم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك أيضا بيان علم الله تبارك وتعالى وإحاطة سمعه بسائر المسموعات سمع سؤالهم فجاء الجواب من فوق سبع سماوات يسألونك عن الاهله كما صح عن عائشة رضي الله تعالى عنها سبحان من وسع سمعه الأصوات لما ذكرت المرأة التي كانت تجادل النبي صلى الله عليه وسلم في زوجها وهي خولة بنت ثعلبة رضي الله تعالى عنها امرأة أوس ابن الصامت رضي الله عنه لما ظهر منها قد سمع الله قد التي تفيد التحقيق قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله فالله يسمع الأصوات ومن عجيب ما وقع في هذا اني كنت أتحدث عن هذه الآية مرة قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وكنت أتحدث عن سمع الله عز وجل فبعد انتهاء الدرس تبعني أحد الشباب أحد الطلاب ثم قال حسر عن ذراعه وإذا هو أثر الخياطة فيه طويل فقال كنت أقرأ هذه الآية فقلت اللهم إن كنت تسمعني الآن قال عن نفسه يعني دعا بأن يكسر الله يده يقول فسقطت فكسرت ثم أجري لها هذه العمليه التي ترى فقلت له هل لا دعوت الله عز وجل ان كان لا بد من دعوة في هذا المقام ان يدخلك الجنه واي يباعدك من النار ان يكسر يدك فهذا من الجهل كما قال اولئك واذ قالوا اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء او ائتنا بعذاب أليم دعوا بهذا كان هذا هو الحق من عندك فأنظر علينا حجارة ما قالوا فهدنا إليه فالمقصود أن سمع الله محيط سمع سؤالهم فجاءهم الجواب وهذا من رحمته تبارك وتعالى بهم يسألونك عن الأهلة وقد مضى في بعض المناسبات ولربما في درس التفسير في شرح التسهيل الكلام على الهلال ولماذا قيل له ذلك فأصل هذه المادة ترجع إلى معنى الاشتهار والظهور وقد كانوا يرفعون أصواتهم إذا رأوا الهلال يخبرون بظهوره فرفع الصوت بذلك يعتبر من قبيل الإهلال وكذلك الإهلال بالتلبية هو رفع الصوت بها إنما يرفع صوته ويقول لبيك حجة لبيك عمره لبيك اللهم لبيك ونحو ذلك فهذا يقال له الإهلال أهل بالنسك ولهذا فإن شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله يرى أن الهلال بهذا الاعتبار لا تعتبر رؤيته إلا بالظهور والاشتهار بمعنى أنه إذا رآه رجل فلم يخبر به أو أخبر به فلم تقبل شهادته فإنه لا يصوم لماذا؟ لأن الهلال لا يعتبر إلا بالاشتهار هذا قول في المسألة والمسألة فيها خلاف معروف عند الفقهاء فعلى هذا المعنى الذي ذكره شيخ الإسلام أنه لا بد من الظهور وأن الناس وإلا لم يكن هلالا فهو يعلن به ويجهر به كذلك أيضا يؤخذ من قوله يسألونك عن الاهله قال قتاده رحمه الله سألوا نبي الله صلى الله عليه وسلم لما جعلت هذه الاهله فأنزل الله فيها ما تسمعون فجعلها لصوم المسلمين ولإفطارهم ولمناسكهم وحجهم ولعدة نسائهم ومحلدينهم في أشياء والله أعلم بما يصلح خلقه ثم إن قوله تبارك وتعالى قل هي مواقيت للناس والحج يدل على أن المعتبر في التاريخ والتوقيت هو الأهلة وليس الحساب الشمسي إنما هو الأهلة فهذا هو الأصل الذي ينبغي أن يعتمد وقد بينه ووضحه وشرع التوقيت به من خلق ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير أما التوقيت بالشهور الإفرنجية أو بالسنة الشمسية أو نحو ذلك فهذا لا أصل له في الشرع ثم إن هذا التوقيت بالشهور الإفرنجية أو بالسنة الشمسية أو نحو ذلك يضيع هذه المصالح فكيف تعرف أشهر الحج وهي لا يمكن أن تنضبط بحساباتهم بتلك الشهور الفرنجية. فهذا فيه مفاسد كبيرة ومن استعاض بهذه المواقيت عن التوقيت أو الميقات الذي جعله الله عز وجل لخلقه يكون هذا ممن يستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير وللأسف لو نظرت في أقطار المعمورة لوجدت أن المعتمد هو التوقيت الإفرنجي إلا في هذه البلد وقد كان المسلمون قاطبة لا يعرفون إلا التوقيت بالأهلة التاريخ الهجري وهذا لا شك أنه أضبط وأنفع وأدق وأحسن وهو شعار للملة فلا ينبغي أن يضيع ويترك وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله وقد بلغني أن الشرائع قبلنا أيضا إنما علقت الأحكام بالاهله يعني حتى أهل الكتاب من قبل كانوا على التوقيت بالاهله قال وإنما بدل من بدل من أتباعهم ويقول بأنهم جعلوا بعض أعيادهم بحساب السنة الشمسية وكذلك النصارى في صومهم وكذلك أعيادهم كل ذلك بالسنه الشمسية وكذلك ما يفعله الصابئه والمجوس وغيرهم من المشركين وكذلك ذكر الحافظ ابن القيم رحمه الله يقول فالحكمة البالغة التي في تقدير السنين والشهور بسير القمر أظهر وأنفع وأصلح وأقل اختلافا من تقديرها بسير الشمس هذا كلام الحافظ ابن القيم رحمه الله فلا ينبغي أن يضيع مثل هذا مما يدل على أن أهل الكتاب كانوا يؤرخون ب الاهله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة وجد اليهود يصومون في يوم عاشوراء فلو كان التوقيت بالسنة الشمسية لتغير عن العاشر من محرم وكذلك ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من حج بعض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فهذا يدل على أن شرائعهم مرتبطة بالاهله ثم أيضا في قوله قل هي مواقيت للناس والحج هذه عبارة في غاية البلاغة مختصرة يعني لو أراد أن يعدد المنافع من الأهلة ميقات لكذا ولكذا, ولكذا ولكذا ولكذا فهذا لا يتناهى وإنما قال قل هي مواقيت للناس في كل شأن من شؤونهم فهذا من الإيجاز وبلاغة القرآن ويشمل كل ما يمكن أن يعد ويحصى من أنواع المواقيت وأفرد الحج بعدها قل هي مواقيت للناس يدخل في ذلك الحج والصيام لكنه أفرد الحج لأهميته كانوا في الجاهلية ينقلون الحج أنوقته فكانوا إذا رجعوا إلى منى بدأت أنواع الجهالات الأخرى تعلن فمن ذلك ما ذكره الله تبارك وتعالى بقوله إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا وفي القراءة الأخرى يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فهذا النسي هو تأخير الأشهر الحرم والأشهر الحرم هي ذو القعده وذو الحجة والمحرم ورجب الفرد فكانوا إذا رجعوا إلى منا يقوم كبير من هؤلاء الجاهليين مطاع أي يتكلم بكلام يعلنه بالموسم في ميناء يعلن لهم أنه لا يعاصى ولا يجارى ولا يبارى ولا يرد ما يقول ثم بكل بساطة يقول لهم بأنه جعل هذا العام جعل المحرم في صفر إذا كانوا يريدون غزوا أو تسلطا أو نهبا للحجاج أو غير ذلك قبل أن يرجعوا إلى بلادهم أخروا المحرم إلى الصفر الله عز وجل جعل الحج في وسط هذه الأشهر الحرم شهر يأتون إلى مكة والشهر يرجعون فيامنون على أنفسهم وذو الحجه في الوسط فهؤلاء احيانا يأتون ويقولون محرم هذه السنة سيكون في صفر فيبقى هؤلاء عرضة لكل آسر وكاسر وهكذا في السنة القادمة يأتي آخر ويقول جعلته في ربيع الأول فيدور مع السنة ويغيرون الشهور إنما النسيئه زيادة في الكفر زيادة على كفرهم بالله عز وجل كذلك يعبثون بالأشهر الحرم منها أربعة حرم أكتفي بهذا اليوم وأكمل إن شاء الله تعالى في الليلة الآتية وأسأل الله عز وجل ينفعنا وإياكم وإجعلنا وإياكم هدات مهتدين الله أعلم صلى الله عليه وسلم